عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنزر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فيطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا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 وجزاهم بما صبروا جنة وحذيرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وزللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآيات من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا فيسقون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منسورا وإذا رأيت سم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق فحلوا أسامر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن